هذا الاحتجاب للشيخ أبي الحسن علي الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احتجبت بنور وجه الله الكريم القديم الكامل وتحصنت بحسن الله القوي الشامل رميت من بغى علي بسهم الله وسيفه القاتل اللهم يا غالبا على أمره ويا قائما فوق خلقه ويا خائلا بين المرء وقلبه حل بيني وبين الشيطان ونزغه وَبَيْنَمَا لا طَاقَةَ لِي مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ كُثَّ عَنِّي الْسِّنَةُ أَمْ وَغْلُ الْأَيْدِيَاءِ أَمْ وَعْرُجُ لَهُمْ وَجَعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ سَطَمٌ مِنْ نُورِ عَظَمَتِكَ وَحِجَابٌ مِنْ قُوَّتِكَ وَجُنُدٌ مِنْ سُلْطَانِكَ إِنَّكَ حي قَادِرٌ اللهم أغشي عني أبصار الناظرين حتى أعود الواردة وأغشي عني أبصار الأشرار والظلمة حتى لا بالي عن أبصارهم يكاد سنبرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار في ذلك لعبرة لأول الأبصار. اسم الله الرحمن الرحيم. كعبها يان صاد. اسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عزيم قاب. يا كافٍ. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريا يا حميد يا هادي والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يا مجيد يا باري يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاثمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يا علي علمت نفس ما أحارت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عس عسى والصبح إذا تنفس يا سميع يا صمد صاد والقرآن ذي الذكر وللذين كفروا في عزة وشقاق يا قريب شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه عمية الأبصار وكلة الأرسل اللهم اجعل خيرهم بين عليهم وشرهم تحت قدميهم وخاتم سليمان بين أكتافهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين والله من ورائهم محيط بل هو مجيد في لوح محفوظ فالله خير عافضا وهو رحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعمل وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرضين غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال حجرات ولا مترات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجسام حركات، ولا في العيون لحظات ولا في الأنفس خضرات إلا بديم وعليك عارفات ولك شاهدات وعليك دالات وفي ملكك سخرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرضين والسماوات سخر لي عبادك كما سخرت الريحا لسليمان بن داود عليه السلام وليلي قلوب أعدائي كما لينت الحديد لداود عليه السلام وَلَيِّنْ لِي قُلُوبَ عَدَاهِي كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَزَّزْنِي فِي قُلُوبِ عِبَادِكَ كَمَا عَزَّزْتَ أَنْبِيَاءَكَ وَأَوْلِيَاءَكَ اللهم وَاَكْسِنِي نُورًا مِّن نُورِ عَظَمَتِكَ وَضِيَاءً مِّنْ ضِيَائِكَ وَبَهَاءً مِّنْ بَهَائِكَ وَعِزًّا مِّنْ عِزِّكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتون، لا شرغية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويغرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الهمة